المزمور المئة مزمور حمد اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم اعلموا أن الرب هو الله هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مراه ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح احمدوه بارك اسمه لان الرب صالح الى الابد رحمته والى دور فدور امانته المزمور المئة والواحد لداود مزمور رحمة وحكما أغني لك يا رب أرنم أتعقل في طريق كامل متى تأتي إلي أسلك في كمال قلبي في وسط بيتي لا أضع قدام عيني أمرا رديئا عمل الزيغاني أبغط لا يلصق بي قلب معوج يبعد عني الشرير لا اعرفه الذي يغتاب صاحبه سرا هذا اقطعه مستكبر العين ومنتفخ القلب لا احتمله عيناي على امناء الارض لكي اجلسهم معي السالك طريقا كاملا هو يخدمني لا يسكن وسط بيتي عامل غش المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عيني باكرا أبيد جميع أشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعلي الاثم المزمور المئة والثاني صلاة لمسكين إذا أعي وسكب شكواه قدام الله يا رب استمع صلاتي وليدخل إليك صراخي لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي أمل إلي أذنك في يوم أدعوك استجب لي سريعا لأن ايامي قد فنيت في دخان وعظامي مثل وقيد قد يبست ملفوح كالعشب ويابس قلبي حتى سهوت عن أكل خبزي من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي أشبهت قوق البريه صرت مثل بومة الخرب سهدت وصرت كعصفور منفرد على السقف اليوم كله عيرني اعدائي الحنقون علي حلفوا علي اني قد اكلت الرماد مثل الخبز ومزكت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك لأنك حملتني وطرحتني أيامي كظل مائلا وأنا مثل العشب يبست أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس وذكرك إلى دور فدور أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعائهم يكتب هذا للدور الآخري وشعب سوف يخلق يسبح الرب لأنه أشرف من علوي قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في اورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب ضعف في الطريق قوتي قصر ايامي اقول يا الهي لا تقبضني في نصف ايامي الى دهر الدهور سنوك من قدم اسست الارض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد وانت تبقى وكلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير وأنت هو وسنوك لن تنتهي أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك المزمور المائة والثالث لداود باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الدهر لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازن حسب آثامنا لانه مثل ارتفاع السماوات فوق الارض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا كما يترقف الأب على البنين يترقف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفه وعدله على بني البنين لحافظ عهده وذاكري وصياه ليعملوها الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود بارك الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه بارك الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته بارك الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطاني باركي يا نفسي الرب المزمور المائة والرابع باركي يا نفسي الرب يا رب إلهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست اللابس النور كثوب الباصط السماوات كشقة المثقف على ليه بالمياه الجاعل السحابة مركبته الماشي على أجنحة الريح الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع الى الدهر والابد كسوتها الغمر كثوب فوق الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب من صوت رعدك تفر تصعد الى الجبال تنزل الى البقاع الى الموضع الذي اسسته لها وضعت لها تخمن لا تتعداه لا ترجع لتغطي الأرض المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري تسقي كل حيوان البر تكسر الفراء ضمقها فوقها طيور السماء تسكن من بين الأغصان تسمع صوتا الساق الجبال من علاليه من ثمر أعمالك تشبع الأرض المنبت عشبا للبهاء وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان تشبع أشجار الرب ارز لبنان الذي نصبه حيث تعشش هناك العصافير أما اللقلق فالسره بيته الجبال العالية للوعول الصخور ملجأ للوبار صنع القمر للمواقيت الشمس تعرف مغربها تجعل ظلمة فيصير ليله. فيه يدب كل حيوان هل الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها تشرق الشمس فتكتمع وفي مآويها تربض الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غناك هذا البحر الكبير الواسع الأطراف هناك دبابات بلا عدد صغار حيوان مع كبار هناك تجري السفن لويثان هذا خلقته ليلعب فيه كلها إياك تترجم لترزقها قوتها في حينه تعطيها فتلتقط تفتح يدك فتشبع خيرا تحجب وجهك فترتاع تنزع أرواحها فتموت وإلى طرابها تعود ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض يكون مجد الرب الى الدهر يفرح الرب باعماله الناظر الى الارض فترتعده يمس الجبال فتدخن اغني للرب في حياتي ارنم لاله ما دمت موجودا فيلذ له نشيدي وانا افرح بالرب لتبد الخطاه من الارض والاشرار لا يكون بعد باركي يا نفس الرب هللويا المزمور المائة والخمس احمد الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الامم باعماله غنوا له رنموا له انشدوا بكل عجائبه افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما اذكروا عجائبه التي صنع اياته واحكام فيه يا ذرية ابراهيم عبده يا بني يعقوب مختاريه هو الرب الى هنا في كل الارض احكامه ذكر الى الدهر عهده كلاما اوصى به الى الف دور الذي عاهد به ابراهيم وقسمه لاسحاق فثبته ليعقوب فريضه ولاسرائيل عهدا ابديا قائلا لك اعطي ارض كنعان حبل ميراثكم اذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها ذهبوا من امه الى امه من مملكة الى شعب اخر فلم يدع انسانا يظلمهم بل وبخ ملوكا من اجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي دعا بالجوع على الارض كسر قوام الخبز كله ارسل امامهم رجلا بيع يوسف عبدا اذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه الى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه ارسل الملك فحله ارسل سلطان الشعب فاطلقه اقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه ليأسر رؤساءه حسب ارادته ويعلم مشايخه حكمة فجاء اسرائيل الى مصر ويعقوب تغرب في حام، جعل شعبه مثمرا جدا واعزه على اعدائه حول قلوبهم ليبغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده ارسل موسى عبده وهارون الذي اختاره اقاما بينهم كلام اياته وعجائب في ارض حام ارسل ظلمة فاظلمت ولم يعصوا كلامه حول مياههم الى دم وقتل اسماكهم افاضت ارضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم امر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم جعل امطارهم بردا ونارا ملتهبة في ارضهم ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل اشجار تخومهم امر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم قتل كل بكر في أرضهم أوائل كل قوتهم فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر فرحت مصر بخروجهم لأن رعبهم سقط عليهم بسط سحابا سكفا ونارا لتضيء الليل سالوا فاتاهم بالسلوى وخبز السماء اشبعهم شق الصخرة فانفجرت المياه جرت في اليابسة نهرا لانه ذكر كلمة قدسه مع ابراهيم عبده فاخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم واعطاهم اراضي الامم وتعب الشعوب ورثوه لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه هللويا المزمور المائة والسالس هللويا احمد الرب لانه صالح لان الى الابدي رحمته من يتكلم بجبروت الرب من يخبر بكل تسابيحه طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين اذكرني يا رب برضا شعبك تعهدني بخلاصك لارى خير مختاريك لافرح بفرح امتك لأفتخر لا مع ميراثك أخطأنا مع آبائنا أسأنا وأذنبنا آباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك لم يذكروا كثرة مراحمك فتمردوا عند البحر عند بحر سوف فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروتهم، وانتهر بحر سوف فيبسا وسيرهم في اللجج كالبري وخلصهم من يد المبغض، وفداهم من يد العدو وغطت المياه مضايقيهم واحد منهم لم يبق، فآمنوا بكلامه غنوا بتسبيحه أسرعوا فنسوا أعماله لم ينتظروا مشورته بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم وحسدوا موسى في المحل، وهارون قدوس الرب فتحت الأرض وابتلعت داثان وطبقت على جماعة أبي رام واشتعلت نار في جماعتهم اللهيب أحرق الأشرار صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشبه نسوا الله مخلصهم الصانع عظائم في مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على بحر سوف فقال بإهلاكهم لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن اتلافهم ورذلوا الارض الشهيه لم يؤمنوا بكلمتي بل تمرمروا في خيامهم لم يسمعوا لصوت الرب فرفع يده عليهم ليسقطهم في البريه وليسقط نسلهم بين الامم وليبددهم في الاراضي وتعلقوا ببعل فغور واكلوا ذبائح المودة واغاضوه باعمالهم فاقتحمهم الوباء فوقف فنحاس ودان فامتنع الوباء فحسب له ذلك برا الى دور فدور الى الابد واسخطوه على ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم لانهم امروا روحه حتى فرط بشفتيه لم يستأصلوا الامم الذين قال لهم الرب عنهم بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم وعبدوا اصنامهم فصارت لهم شركا وذبحوا بنيهم وبناتهم للاوثان وأهرقوا دما زكيا دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان وتدنست الأرض بالدماء وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم فحمي غضب الرب على شعبه وكره ميراثه وأسلمهم ليد الأمم وتسلط عليهم مبغضوهم وضغطهم اعداؤهم فذلوا تحت يدهم مرات كثيرة انقذهم اما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا باثمهم فنظر الى ضيقهم اذ سمع صراخهم وذكر لهم عهده وندم حسب كثرة رحمتهم واعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم خلصنا ايها الرب الى هنا واجمعنا من بين الامم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد ويقول كل الشعب امين هللويا. المزمور المائة والسابق احمد الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم من المشرق ومن المغرب من الشمال ومن البحر تاهوا في البرية في قفر بلا طريق لم يجدوا مدينة سكن جياع عطاش ايضا اعيت انفسهم فيهم فصرخوا الى الرب في ضيقهم فانقذهم من شدائدهم وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا الى مدينة سكن، فليحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم لانه اشبع نفسا مشتهيه وملأ نفسا جائعة خيرا الجلوس في الظلمة وظلال الموت موثقين بالذل والحديد لانهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي فأذل قلوبهم بتعب عثروا ولا معين ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم لانه كسر مصاريع نحاسن وقطع عوارض حديد والجهال من طريق معصيتهم ومن اثامهم يذلون كرهت انفسهم كل طعام واقتربوا الى ابواب الموت فصرخوا الى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم وليذبحوا له ذبائح الحمل، وليعدوا أعماله بترنم النازلون إلى البحر في السفن العاملون عملا في المياه الكثيرة هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق أمر فأهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق ذابت أنفسهم بالشقاء يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم ابتلع فيصرخون الى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم يهدئ العاصفه فتسكن وتسكت امواجها فيفرحون لانهم هدئوا فيهديهم الى المرفا الذي يريدونه فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم وليرفعوه في مجمع الشَّعْبِ وليسبحوه في مجلس المشايخ يجعل الْأَنْهَارَ قفارا ومجاري المياه معطشة وَالْأَرْضَ الْمُثْمِرَةَ سبخة من شر الساكنين فيها يجعل القفر غدير مياه وَأَرْضًا يبسا ينابيع مياه ويسكن هناك الجياع فيهيئون مدينة سكن ويزرعون حقولا ويغرسون كروما فتصنع ثمر غله ويباركهم فيكثرون جدا ولا يقلل بهائما ثم يقلون وينحنون من ضغط الشر والحزن يسكب هوانا على رؤساء ويضلهم في تيه بلا طريق ويعلل مسكينا من الذل ويجعل القبائل مثل قطعان الغنم يرى ذلك المستقيمون فيفرحون وكل اسم يسد فاه من كان حكيما يحفظ هذا. ويتعقل مراحم الرب المزمور المئة والثامن تسبيحة مزمور لداود ثابت قلبي يا الله اغني وارنم كذلك مجدي استيقظي ايتها الرباب والعود انا استيقظ صحرا احمدك بين الشعوب يا رب وارنم لك بين الامم لان رحمتك قد عظمت فوق السماوات والى الغمام حقك ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك لكي ينجو احباؤك خلص بيمينك واستجب لي الله قد تكلم بقدسه ابتهج اقسم شكيم واقيس وادي سكوت لي جلعاد لي منسى، افرايم خوذة راسي يهوذا صولجاني مؤاب مرحضتي على ادوم اطرح نعلي يا فلسطين اهتفي علي من يقودني الى المدينة المحصنة من يهديني الى ادو اليس انت يا الله الذي رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا اعطنا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الانسان بالله نصنع ببأسه وهو يدوس اعداءنا المزمور المائة والتاسع لإمام المغنين لداود مزمور يا اله تسبيحي لا تسكت لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض احاطوا بي وقاتلوني بلا سبب بدل محبتي يخاصمونني اما انا فصلاط وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي فاقم انت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه اذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية لتكن ايامه قليله ووظيفته ليأخذها آخر ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة ليته بنوه تيهانا ويصطعت ويلتمس خبزا من خربهم ليصطض المرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترقف على يتامى لتنقرد ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم ليذكر اسم آبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه لتكن أمام الرب دائما وليقرد من الأرض ذكرهم من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته وأحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركه فتباعدت عنه ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتنطق بها دائما هذه أجرة مبغضية من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك لان رحمتك طيبة نجني فاني فقير ومسكين انا وقلبي مجروح في داخله كظل عند ميله ذهبت انطفأت كجراده ركبتي ارتعشت من الصوم ولحمي هزل عن سمن وانا صرت عارا عندهم ينظرون الي وينغضون رؤوسهم أعني يا رب إلهي خلصني حسب رحمتك وليعلموا أن هذه هي يدك أنت يا رب فعلت هذا اما هم فيلعنون وأما أنت فتبارك قاموا وخزوا أما عبدك فيفرح ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالردائي أَحْمَدُ الرَّبَّ جدا بفمي وفي وسط كثيرين اسبحه لانه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه المزمور المائة لداود مزمور قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط اعدائك شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يدين بين الامم ملأ جثثا ارضا واسعة سحق رؤوسها من النهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الرأس المزمور المائة والحادي عشر هللويا احمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعته عظيمة هي أعمال الرب مطلوبة لكل المسرورين بها جلال وبهاء عمله وعدله قائم إلى الأبد صنع ذكرا لعجائبه حنان ورحيم هو الرب أعطى خائفيه طعاما يذكر إلى الأبد عهده اخبر شعبه بقوة اعماله ليعطيهم ميراث الامم اعمال يديه امانه وحق كل وصاياه امينه ثابتة مدى الدهر والابد مصنوعة بالحق والاستقامة ارسل فداء لشعبه أقام. إلى الابد عهده قدوس ومهوب اسمه رأس الحكمة مخافة الرب فطنة جيدة لكل عامليها تسبيحه قائم إلى الابد المزمور المئة والثاني عشر هللوية طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه نسله يكون قويا في الارض جيل المستقيمين يبارك رغد وغنى في بيته وبره قائم الى الابد نور اشرق في الظلمة للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق سعيد هو الرجل الذي يتراف ويقرض، يدبر أموره بالحق لأنه لا يتزعزع إلى الدهر الصديق يكون لذكر أبدي لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقه فرق اعطى المساكين بره قائم الى الابد قرنه ينتصب بالمد الشرير يرى فيغضب يحرق اسنانه ويذوب شهوة الشرير تبيد المزمور المائة والثالث عشر هللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الأبد الابد من مشرق الشمس الى مغربها اسم الرب مسبح الرب عالا فوق كل الامم فوق السماوات مجده من مثل الرب الهنا الساكن في الاعالي الناظر الاسافل في السماوات وفي الارض المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع اشراف مع اشراف شعبه المسكن العاقرة في بيت ام اولاد فرحانة هللويا المزمور المائه والرابع عشر عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب اعجم كان يهوذا مقدسه واسرائيل محل سلطانه البحر رآه فهرب الاردن رجع الى خلف الجبال قفزت مثل الكباش والاكام مثل حملان الغنم ما لك ايها البحر قد هربت ومالك ايها الاردن قد رجعت الى خلف وما لكن ايتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش وايتها التلال مثل حملان الغنم ايتها الارض تزلزل من قدام الرب من قدام اله عكوبة المحول الصخرة الى غدران مياه الصوان إلى ينابيع مياه المزمور المائة والخامس عشر ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لسمك اعطي مجدا من أجل رحمتك من أجل أمانتك لماذا يقول الأمم أين هو إلههم إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع أصنامهم فضه وذهب عملوا أيدي الناس لها أفواه ولا تتكلم لها أعين ولا تبصر لها اذان ولا تسمع لها مناخر ولا تشم لها ايد ولا تلمس لها ارجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها يا اسرائيل اتكل على الرب هو معينهم ومجنهم يا بيت هارون اتكلوا على الرب هو معينهم ومجنهم يا متقي الرب اتكلوا على الرب هو معينهم ومجنهم الرب قد ذكرنا فيبارك يبارك بيت اسرائيل يبارك بيت هارون يبارك متق الرب الصغار مع الكبار ليزد الرب عليكم عليكم وعلى أبنائكم أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض السماوات سماوات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر هللويا المزمور المئة والسادس عشر أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي اكتنفتني حبال الموت أصابتني شدائد الهاوية كابت ضيقا وحزنا وباسم الرب دعوت آه يا رب نجي نفسي الرب حنان وصديق هنا رحيم الرب حافظ البسطاء تذللت فخلصني ارجعي يا نفسي الى راحتك لان الرب قد احسن اليك لانك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق اسلك قدام الرب في ارض الاحياء آمنت لذلك تكلمت أنا تذللت جدا أنا قلت في حيرتي كل إنسان كاذب ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو وفي نذوري للرب مقابل كل شعبه عزيز في عيني الرب موت أتقيائه آه يا رب لاني عبدك أنا عبدك ابن امتك حللت قيودي فلك اذبح ذبيحه حمد وباسم الرب أدعو وفي نذوري للرب مقابل شعبي في دياري بيت الرب في وسطك يا اورشليم هللويا المزمور المئة والسابع عشر سبحوا الرب يا كل الامم حمدوه يا كل الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وامانه الرب إلى الدهر هللوا المزمور المائة والثامن عشر احمد الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته ليقل اسرائيل ان الى الابد رحمته ليقل بيت هارون ان الى الابد رحمته ليقل متق الرب ان الى الابد رحمته من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحب الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بالانسان الرب لي بين معيني وانا سارى باعدائي الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم أحاطوا بي مثل النحل انتفقوا كنار الشوكي باسم الرب أبيدهم دحرتني دحورا لاسقط اما الرب فعضدني قوتي وترنم الرب وقد صار لي خلاصا صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين يمين الرب صانعه بباس يمين الرب مرتفعه يمين الرب صانعه بباس لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا الدبن الرب وإلى الموت لم يسلمني افتح لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه آه يا رب خلص آه يا رب أنقذ مبارك الآتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب الرب هو الله وقد أنار لنا أوثق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح إلهي أنت فأحمدك إلهي فأرفعك احمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته المزمور المائة والتاسع عشر ألف طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه ايضا لا يرتكبون اسما في طرقه يسلكون انت اوصيت بوصاياك ان تحفظ تماما ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك حينئذ لا اخزى اذا نظرت الى كل وصاياك احمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك وصاياك أحفظه لا تتركني إلى الغاية به بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب علمني فرائضك بشفتي حسبت كل أحكام فمك بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغناء بوصاياك الهج وألاحظ سبلك بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك جيم أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك غريب أنا في الأرض لا تخفي عني وصاياك انسحقت نفسي شوقا الى احكامك في كل حين انتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن وصاياك دحرج عني العار والاهانه لاني حفظت شهاداتك جلس ايضا رؤساء تقاولوا علي اما عبدك فيناجي بفرائضك ايضا شهاداتك هي لذتي اهل مشورتي دال لصقت بالتراب نفسي فاحيني حسب كلمتك قد صرحت بطرقي فاستجبت لي علمني فرائضك طريق وصاياك فهمني فأناجي بعجائبك قطرت نفسي من الحزن أقمني حسب كلامك طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك رحمني اخترت طريق الحق جعلت أحكامك قدامي لصقت بشهاداتك يا رب لا تخزني في طريق وصاياك أجري لأنك ترحب قلبي هه علمني يا رب طريق فرائضك فأحفظها إلى النهاية فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى المكسب حول عيني عن النظر إلى الباطل في طريقك أحيني أقم لعبدك قولك الذي لمتقيك أزل عاري الذي حذرت منه لان احكامك طيبة ها انا ذا قد اشتهيت وصاياك بعد لك احيني واو لتاتني رحمتك يا رب خلاصك حسب قولك فاجاوب معيري كلمتك لاني اتكلت على كلامك ولا تنزع من فمي كلام الحق كل النزع لاني انتظرت احكامك فاحفظ شريعتك دائما الى الدهر والابد واتمشى في رحب لاني طلبت وصاياك واتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخز، وأتلذذ بوصاياك التي أحبت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك زين، أذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره. هذه هي تعزيتي في مذلتي لأن قولك أحياني المتكبرون استهزأوا بي إلى الغاية عن شريعتك لم أمل تذكرت احكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت الحمية أخذتني بسبب الأشرار تاركي شريعتك كرنيمات صارت لي فرائدك في بيت غربتي ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك هذا صار لي لاني حفظت وصاياك ح نصيب الرب قلت لحفظ كلامك ترضيت وجهك بكل قلبي ارحمني حسب قولك تفكرت في طرقي ورددت قدمي الى شهاداتك اسرعت ولم اتوانى لحفظ وصاياك حبال الاشرار التفت علي اما شريعتك فلم انسها في منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكامي بالركب رفيق أنا لكل الذين يتقونك ولحافظي وصاياك رحمتك يا رب قد ملأت الأرض علمني فرائضك ف خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسب كلامك ذوقا صالحا ومعرفة علمني لأني بوصاياك آمنت قبل أن أذلل أنا ضللت أما الآن فحفظت قولك صالح أنت ومحسن علمني فرائضك المتكبرون قد لفقوا علي كذبا أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك ثمن مثل الشحم قلبهم أما أنا فبشريعتك أتلذذ خير لي أني تذللت لكي أتعلم فرائضك شريعة فمك خير لي من ألوفي ذهب وفضة يه؟ يداك صنعتاني وأنشأتان فهمني فأتعلم وصاياك متقوك يرونني فيفرحون لأن انتظرت كلامك قد علمت يا رب أن أحكامك عدل وبالحق أذللتني فلتصر رحمتك لتعزيتي حسب قولك لعبدك لتأتني مراحمك فأحيا لأن شريعتك هي لذتي ليخزى المتكبرون لأنهم زورا افتروا علي أما أنا فأناجي بوصاياك ليرجع إلي متقوك وعارفوا شهاداتك ليكن قلبي كاملا في فرائضك لكي لا أخزى. كاف طاقت نفسي إلى خلاصك كلامك انتظرت كلت عيناي من النظر إلى قولك فأقول متى تعزيني لاني قد صرت كزق في الدخان أما فرائضك. فلم انسها كم هي أيام عبدك متى تجري حكما على مضطهديه المتكبرون قد كروا لي حفائر ذلك ليس حسب شريعتك كل وصاياك أمانة زورا يطهدونني أعني لولا قليل لأفنوني من الأرض أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك أحيني فأحفظ شهاداتي فمك <تصفيق> لام إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات إلى دور فدور أمانتك أسست الأرض فثبتت على أحكامك ثبتت اليوم لأن الكل عبيدك لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني لك أنا فخلصني لاني طلبت وصاياك إيا ينتظر الأشرار ليهلكوني بشهاداتك أفطن لكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا ميم كم احببت شريعتك اليوم كله هي لهج وصيتك جعلتني احكم من اعدائي لانها الى الدهر هي لي اكثر من كل معلمية تعقلت لان شهاداتك هي لهج اكثر من الشيوخ فطنت لاني حفظت وصاياك من كل طريق شر منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أمل لأنك أنت علمتني ما أحلى قولك لحنك أحلى من العسل لفمي من وصاياك أتفطن لذلك ابغضت كل طريق كذبا نون سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي حلفت فأبره أن أحفظ أحكام برك تذللت إلى الغاية يا رب أحيني حسب كلامك ارتضي بمندوبات فمي يا رب وأحكامك علمني نفسي دائما في كفي اما شريعتك فلم انسها الاشرار وضع لي سخا اما وصاياك فلم اضل عنها ورثت شهاداتك الى الدهر لانها هي بهجة قلبي عطفت قلبي لاصنع فرائبك الى الدهر الى النهاية المتقلبين أبغطت وشريعتك أحببت ستري ومجني أنت كلامك انتظرت انصرفوا عني أيها الأشرار فأحفظ وصايا إلهي اعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخزني من رجاء أسندني فأخلص وأراعي فرائضك دائما احتقرت كل الضالين عن فرائضك لأن مكرهم باطل كزغل عزلت كل أشرار الأرض لذلك أحببت شهاداتك قد اقشعر لحمي من رعبك ومن أحكامك جزعت عين اجريت حكما وعدلا لا تسلمني الى ظالمي كن ضامن عبدك للخير لكي لا يظلمني المستكبرون كلت عيناي اشتياقا الى خلاصك والى كلمة بركة اصنع مع عبدك حسب رحمتك وفرائضك علمني عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك إنه وقت عمل للرب قد نقض شريعتك لاجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريس لاجل ذلك حسبت كل وصاياك في كل شيء مستقيمه كل طريقي كذب ابغضت فه عجيبه هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي فتح كلامك ينير يعقل الجهال فغرت فمي ولهثت لاني إلى وصاياك اشتقت التفت الي وارحمني كحق محب اسمك ثبت خطواتي في كلمتك ولا يتسلط علي إثم افدني من ظلم الإنسان فأحفظ وصاياك اضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك جداول مياه جرت من عيني لأنهم لم يحفظوا شريعتك صاد بار أنت يا رب وأحكامك مستقيمة عدلا أمرت بشهاداتك وحقا إلى الغاية أهلكتني غيرتي لأن أعدائي نسوا كلامك كلمتك ممحصه جدا وعبدك أحبها صغير أنا وحقير أما وصاياك فلم انسها عدلك عدل إلى الدهر وشريعتك حق ضيق وشدة اصاباني أما وصاياك فهي لذاتي عادلة شهاداتك إلى الدهر فهمني فأحيا قاف صرخت من كل قلبي استجب لي يا رب فرائضك احفظ دعوتك خلصني فأحفظ شهاداتك تقدمت في الصبح وصرخت كلامك انتظرت تقدمت عيناي الهزع لكي الهج باقوالك صوت يستمع حسب رحمتك يا رب حسب احكامك احيني اقترب التابعون الرذيله عن شريعتك بعد قريب انت يا رب وكل وصاياك حق منذ زمان عرفت من شهاداتك انك الى الدهر اسستها ره انظر الى ذلي وانقذني لاني لم انسى شريعتك احسن دعواي وفكني حسب كلمتك احيني الخلاص بعيد عن الاشرار لانهم لم يلتمسوا مرائدك. كثيرة هي مراحمك يا رب حسب أحكامك أحيني كثيرون مضطهدين ومضايقين أما شهادتك فلم أمل عنها رأيت الغادرين ومقت لأنهم لم يحفظوا كلمتك انظر أني أحببت وصاياك يا رب حسب رحمتك احيني رأس كلامك حق والى الدهر كل احكام عدلك شين رؤساء اضطهدوني بلا سبب ومن كلامك جزع قلبي ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة ابغضت الكذب وكرهته اما شريعتك فاحببتها سبع مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك سلامة جزيلة لمحب شريعتك وليس لهم معفرة رجوت خلاصك يا رب ووصاياك عملت حفظت نفسي شهاداتك وأحبها جدا حفظت وصاياك وشهاداتك لأن كل طرقي أمامك ته ليبلغ صراخي إليك يا رب حسب كلامك فهمني لتدخل طلبة الى حبرتك ككلمتك نجني تنبع شفتايا تسبيحا اذا علمتني فرائضك يغني لساني باقوالك لان كل وصاياك عدل لتكن يدك لمعونتي لانني اخترت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وشريعتك هي لذتي لتحيا نفسي وتسبحك وأحكامك لتعني ضللت كشات ضالة أطلب عبدك لأني لم أنسى وصاياك المزمور المائة والعشرون ترنيمة المصاعد إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي يا رب نج نفسي من شفاه الكذب من لسان غش ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش سهام جبار مسنونة مع جمر الرتم ويلي لغربتي في ماشي لسكني في خيام قدار طال على نفسي سكنها مع مبغض السلام أنا سلام وحينما أتكلم فهم للحرب المزمور المئة والحادي والعشرون. ترنيمة المصاعد ارفع عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر المزمور المائة والثاني والعشرون ترنيمة المصاعد لداود فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب تقف ارجلنا في ابوابك يا اورشليم اورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها حيث صعدت الاسباط اسباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمد اسم الرب لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء كراسي بيت داود اسالوا سلامة اورشليم ليسترح محبوك ليكن سلام في أبراجك راحة في قصورك من أجل إخوتي وأصحابي لا لأقولن سلام بك من أجل بيت الرب إلى هنا ألتمس لك خيرا المزمور المائة والثالث والعشرون كرنيمة المصاعب إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم كما أن عيني الجارية نحو يدي سيدتها هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا ارحمنا يا رب ارحمنا لأننا كثيرا ممتلأنا هوانا كثيرا ما شبعت انفسنا من هزء المستريحين واهانة المستكبرين المزمور المائة والرابع والعشرون ترنيمة المصاعد لداود لولا الرب الذي كان لنا ليقل اسرائيل لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا اذا لابتلعونا احياء عند احتماء غضبهم علينا اذا لجرفتنا المياه لعبر السيل على انفسنا اذا لعبرت على انفسنا المياه الطامية مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن انفلتنا عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض المزمور المئة والخامس والعشرون ترنيمة المصاعد المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن الى الدهر اورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الان و الدهر لانه لا تستقر عصا الاشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم احسن يا رب الى الصالحين والى المستقيم القلوب اما العادلون الى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الاثم سلام على اسرائيل المزمور المائة والسادس والعشرون ترنيمة المصاعد عندما رد الرب سبي صهيونا صرنا مثل الحالمين حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترنما حينئذ قالوا بين الامم ان الرب قد عظم العمل مع هؤلاء عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين اردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه المزمور المائة والسابع والعشرون ترنيمة المصاعد لسليمان ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون ان لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس باطل هو لكم ان تبكروا الى القيام مؤخرين الجلوس اكلين خبز الاتعاب لكنه يعطي حبيبه نوما هو ذا البنون ميراث من عند الرب ثمرة البطن اجره كسهام بيد جبار هكذا ابناء الشبيبه طوبى للذي ملأ جعبته منهم لا يخزون بل يكلمون الاعداء في الباب المزمور المائة والثامن والعشرون ترنيمة المصاعد طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه لانك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك امرأتك مثل قرمة مثمرة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك هكذا يبارك الرجل المتقي الرب يباركك الرب من صهيون وتبصر خير اورشليم كل أيام حياتك وترى بني بنيك سلام على إسرائيل المزمور المئة والتاسع والعشرون ترنيمه المصاعد كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي ليقل اسرائيل كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا عليه على ظهري حرس الحراث طولوا اتلامهم الرب صديق قطع ربط الاشرار فليخزى وليرتدى الى الوراء كل مبغضي صهيون ليكون كعشب السطوح الذي ييبس قبل ان يقلع الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم باركناكم باسمي الرب المزمور المائة والثلاثون ترنيمه المصاعد من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب اسمع صوتي لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعاتي إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك انتظرتك يا رب انتظرت نفسي وبكلامه رجوت نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح أكثر من المراقبين الصبح ليرجو اسرائيل الرب لان عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير وهو يفدي اسرائيل من كل آثامه المزمور المئة والحادي والثلاثون ترنيمة المصاعد لداود يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه نفسي نحوي كفطيم ليرجو إسرائيل الرب من الآن والى الدهر المزمور المائة والثاني والثلاثون ترنيمة المصاعد اذكر يا رب داود كل ذله كيف حلف للرب نذر لعزيز عقوب لا أدخل خيمة بيتي لا أصعد على سرير فراشي لا أعطي وسنا لعيني ولا نوما لأكفاني أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز عقوب هوذا قد سمعنا به في أفراطه وجدناه في حقول الوعر لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدميه قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك كهنتك يلبسون البر واتقياؤك يهتفون من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه من ثمرة بطنك اجعل على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي اعلمهم اياها فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك لان الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له هذه هي راحتي الى الابد ها هنا اسكنك لان اشتهيتها طعامها ابارك بركه مساكينها اشبع خبزا كهنتها البس خلاصا واتقياؤها يهتفون هتافا هناك انبت قرنا لداود رتبت سراجا لمسيحي اعداءه البس خزيا وعليه يزهر اكليله المزمور المئة والثالث والثلاثون ترنيمة المصاعد لدود هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على لحيته لحيه هارون النازل إلى طرفي ثيابه مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون لانه هناك امر الرب بالبركة حياة الى الابد المزمور المئة والرابع والثلاثون ترنيمة المصاعب هوذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي ارفعوا ايديكم نحو القدس وبارك الرب يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والارض المزمور المئة والخامس والثلاثون هللويا سبحوا اسم الرب سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيتي الهنا سبحوا الرب لان الرب صالح رنموا لاسمه لان ذاك حلون لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصته لاني انا قد عرفت ان الرب عظيم وربنا فوق جميع الالهه كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الارض في البحار وفي كل اللجج المصعد السحاب من اقاصي الارض الصانع بروقا للمطر المخرج الريحي من خزائنه الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان وأعطى أرضهم ميراثا ميراثا لإسرائيل شعبه يا رب اسمك إلى الدهر يا رب ذكرك إلى دور فدور لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس لها أفواه ولا تتكلم لها أعين ولا تبصر لها آذان ولا تسمع كذلك ليس في افواهها نفس مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها يا بيت إسرائيل بارك الرب يا بيت هارون بارك الرب يا بيت لاوي بارك الرب يا خائف الرب بارك الرب مبارك الرب من صهيون الساكن في اورشليما هللويا المزمور المئة والسادس والثلاثون احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته احمدوا اله الالهه لان الى الابد رحمته احمدوا رب الارباب لان الى الابد رحمته الصانع العجائب العظام وحده لان الى الابد رحمته الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته الباصط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته القمر والكواكب لحكم الليل لان الى الابد رحمته الذي ضرب مصر مع ابكارها لان الى الابد رحمته واخرج اسرائيل من وسطهم لان الى الابد رحمته بيد شديدة وذراع ممدودة لان الى الابد رحمته الذي شق بحر سوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لأن إلى الأبد رحمته الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته الذي ضرب ملوكا عظماء لان إلى الابد رحمته وقتل ملوكا اعزاء لان إلى الابد رحمته سيحون ملك الاموريين لان إلى الابد رحمته وعوج ملك باشان لان إلى الابد رحمته واعطى ارضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته ميراثا لإسرائيل عبده. لأن إلى الأبد رحمته الذي في مذلتنا ذكرنا. لأن إلى الأبد رحمته ونجانا من أعدائنا. لأن إلى الأبد رحمته الذي يعطي خبزا لكل بشر. لأن إلى الأبد رحمته احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته المزمور المئة والسابع والثلاثون على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبون سالونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون كيف نرنم؟ ترنيمة الرب في أرض غريبة إن نسيتك يا اورشليم تنسى يميني ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك إن لم أفضل اورشليم على أعظم فرحي أذكر يا رب لبني آدم يوم اورشليم القائلين هد هد حتى إلى أساسها يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة المزمور المئة والثامن والثلاثون لداود أحمدك من كل قلبي قدام الآلهة أرنم لك أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك في يوم دعوتك أجبتني شجعتني قوة في نفسي يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك ويرنمون في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال ويرى المتواضع أما المتكبر فيعرفه من بعيد إن سلكت في وسط الضيق تحيني. على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك الرب يحامي عني يا رب رحمتك إلى الأبد عن أعمال يديك لا تتخلى المزمور المائة والتاسع والثلاثون لامام المغنين لداود مزمور يا رب قد اختبرتني وعرفتني انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك عجيبة هذه المعرفة فوق ارتفعت لا أستطيعها أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب ان صعدت الى السماوات فانت هناك وان فرجت في الهوية فها انت ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاص البحر فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك فقلت انما الظلمة تغشاني فالليل يضيء حولي الظلمة ايضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور لانك انت اقتنيت كليتي نسكتني في بطن امي احمدك من اجل اني قد امتست عجبا عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها ما أكرم أفكارك يا الله عندي ما أكثر جملتها إن أحصها فهي أكثر من الرمل استيقظت وأنا بعد معك ليتك تقتل الأشرار يا الله فيا رجال الدماء ابعدوا عني الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك ألا أبغض مبغضيك يا رب وامقت مقاوميك بغضا تاما ابغضتهم صاروا لي أعداء اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان فيا طريق باطل واهدني طريقا ابديا المزمور المائة والاربعون لامام المغنين مزمور لداود انقذني يا رب من اهل الشر من رجل الظلم احفظني الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم اليوم كله يكتمعون للقتال سنوا السنتهم كحية حمت الافعواني تحت شفاههم احفظني يا رب من يدي الشرير من رجل الظلم انقذني الذين تفكروا في تعثير خطواتي اخفى لي المستكبرون فخا وحبالا مدوا شبكه بجانب الطريق وضعوا لي اشراكا قلت للرب انت اله اصغي يا رب الى صوت تضرعاتي يا رب السيد قوة خلاص ظللت راسي في يوم القتال لا تعطي يا رب شهوات الشرير لا تنجح مقاصده يترفعون اما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم ليسقط عليهم جمر ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوم رجل لسان لا يثبت في الارض رجل الظلم يصيده الشر الى هلاكه قد علمت ان الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين انما الصديقون يحمدون اسمك المستقيمون يجلسون في خضرتك المزمور المائة والحادي والاربعون مزمور لداود يا رب اليك صرخت أسرع إلي. اصغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية اجعل يا رب حارسا لفمي احفظ باب شفتي لا تمل قلبي إلى أمر رديء لأتعلل بعلل الشر مع اناس فاعلي اثم ولا آكل من نفائسهم ليضربني الصديق فرحمة وليوبخني فزيت للرأس لا يأبى رأسي لان صلاتي بعد في مصائبهم قد انطرح قضاتهم من على الصخرة وسمعوا كلماتي لانها لذيذة كمن يفلح ويشق الأرض تبددت عظامنا عند فم الهاويه لأنه إليك يا سيد يا رب عيناي بك احتميت لا تفرغ نفسي احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن أشراك فاعل الإثم ليسقط الأشرار في شباكهم حتى انجو أنا بالكليه المزمور المائة والثاني والاربعون قصيدة لداود لما كان في المغارة صلاة بصوتي الى الرب اصرخ بصوتي الى الرب اتضرع اسكب امامه شكوايا بضيقي قدامه اخبره عندما اعيت روحي في وانت عرفت مسلكي في الطريق التي اسلك اخفوا لي فخا انظر الى اليمين وابصر فليس لي عارف باد عن المناص ليس من يسأل عن نفسي صرخت إليك يا رب قلت أنت ملجئي. نصيبي في أرض الأحياء أصغي إلى صراخي لأني قد تذللت جدا نجني من مضطهديه لأنهم اشد مني أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إلي المزمور المائة والثالث والأربعون مزمور لداود يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تدرعاتي بأمانتك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمه مع عبدك فانه لن يتبرر قدامك حي لان العدو قد اضطهد نفسي سحق إلى الأرض حياتي أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر اعيت فيا روحي تحير في داخلي قلبي تذكرت ايام القدم لهكت بكل اعمالك بصنائع يديك اتأمل بسطت اليك يدي نفسي نحوك كارض يابسة اسرع اجبني يا رب فنيت روحي لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب أسمعني رحمتك في الغدات لأني عليك توكلت عرفني الطريقه التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي أنقذني من اعدائي يا رب إليك التجأت علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستوية من أجل اسمك يا رب تحييني بعد لك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتبيد كل مضايقي نفسي لاني أنا عبدك المزمور المئة والرابع والاربعون لداود مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال واصابع الحرب رحمتي وملجئي صرحي ومنقذي مجني والذي عليه توكلت المخضع شعبي تحتي يا رب أي شيء هو الانسان حتى تعرفه او ابن الانسان حتى تفتكر به الانسان اشبه نفخة ايامه مثل ظل عابر يا رب تقطئ سماواتك وانزل المس الجبال فتدخن ابرق بروقا وبددهم ارسل سهامك وازعجهم ارسل يدك من العلاء انقذني ونجني من المياه الكثيرة من ايدي الغرباء الذين تكلمت افواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب يا الله ارنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة اوتار ارنم لك المعطي خلاصا للملوك المنقذ داود عبده من السيف السوء انقذني ونجني من ايدي الغرباء الذين تكلمت افواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب لكي يكون بنون مثل الغروس النامية في شبيبتها بناتنا كاعمده الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل أهراؤنا ملانه تفيض من صنف فصنف أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا طوبى للشعب الذي له كهذا طوبى للشعب الذي الرب إلهه المزمور المائة والخامس والأربعون تسبيحة لداود أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وامور عجائبك الهب بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدث ذكرى كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعماله يحمدك يا رب كل اعمالك ويباركك اتقياؤك بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون ليعرفوا بني ادم قدرتك ومجد جلال ملكك ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين اعين الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حينه تفتح يدك فتشبع كل حي رضا الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل اعماله الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفه ويسمع تدرعهم فيخلصهم يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الاشرار بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس الى الدهر والابد المزمور المائة والسادس والاربعون هللويا سبحي يا نفس الرب اسبح الرب في حياتي وأرنم لإله ما دمت موجودا لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عندهم تخرج روحه فيعود إلى ترابه في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه الصانع السماوات والأرض البحر وكل ما فيها الحافظ الأمانة إلى الأبد المجري حكما للمظلومين المعطي خبزا للجياع الرب يطلق الاسرى الرب يفتح أعين العمي الرب يقوم المنحنين الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والارمله اما طريق الاشرار فيعوجه يملك الرب الى الابد الى هكي يا صهيون الى دور فدور هللويا المزمور المائة والسابع والاربعون سبحوا الرب لان الترنم لالهنا صالحا لانه ملذم التسبيح لائق الرب يبني اورشليم يجمع من في اسرائيل يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم يحصي عدد الكواكب يدعو كلها باسماء عظيم هو ربنا وعظيم القوة لفهمه لا احصاء الرب يرفع الودعاء ويضع الاشرار الى الارض اجيب الرب بحمد رنموا لالهنا بعود الكاس السماوات سحابا المهيئ للارض مطرا المنبت الجبال عشبا المعطي للبهائم طعامها لفراخ الغربان التي تصرخه لا يصر بقوة الخيل لا يرضى بساقي الرجل يرضى الرب باتقيائه بالراجين رحمته سبح يا أور شليم الرب سبحي الهك يا يوم لانه قد شدد عوارض ابوابك بارك ابناءك داخلك الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة يرسل كلمته في الارض سريعا جدا يجري قوله الذي يعطي الثلج كالصوف ويذر الصقيع كالرمادي يلقي جمده كفتات قدام برده من يقف يرسل كلمته فيذيبها يهب بريحه فتسيل المياه يخبر يعقوب بكلمته واسرائيل بفرائضه واحكامه لم يصنع هكذا؟ بإحدى الأمم وأحكامه لم يعرفوها هللويا المزمور المائة والثامن والأربعون هللويا سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي سبحوه يا جميع ملائكته سبحوه يا كل جنوده سبحيه يا ايتها الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور سبحيه يا سماء السماوات ويا ايتها المياه التي فوق السماوات لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبدي وضع لها حدا فلن تتعداه سبح الرب من الأرض يا ايتها التنانين وكل اللجج النار والبرد الثلج والضباب الريح العاصفة الصانعة كلمته الجبال وكل الاكام الشجر المثمر وكل الأرض الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة ملوك الأرض وكل الشعوب الرؤساء وكل قضاة الأرض الأحداث والعذارى أيضا الشيوخ مع الفتيان ليسبح اسم الرب لأنه قد تعال اسمه وحده مجده فوق الأرض والسماوات وينصب قرنا لشعبه فخرا لجميع أدقيائه لبني إسرائيل الشعب القريب إليه هللويا المزمور المائة والتاسع والاربعون هللويا غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الاتقياء ليفرح اسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له لأن الرب راض عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص ليبتهج الأتقياء بمد ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب. لا ملوكهم بقيود وشرفائهم بقبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع اتقيائه هللويا المزمور المائة والخمسون هللويا سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه على قواته سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه باوتار ومسمار سبحوه بصنوج التصويت سبحوه بصنوج الهتاف كل نسمة فلتسبح الرب خللوه سفر المزامير المزمور الاول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح ليس كذلك الاشرار لكنهم كالعصافه التي تذريها الريح لذلك لا تقوم الاشرار في الدين ولا الخطاط في جماعة الابرار لان الرب يعلم طريق الابرار اما طريق الاشرار فتهلك المزمور الثاني لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي اني اخبر من جهتي قضاء الرب قال لي ان تبني انا اليوم ولدتك اسألني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء خزاف تكسرهم فالان يا ايها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الارض اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة قبلوا الابن لالا يغضب فتبيدوا من الطريق لانه عن قليل يتقد غضبه طوبى لجميع المتكلين عليه المزمور الثالث مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالو مبني يا رب ما أكثر مضايقي كثيرون قائمون علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه أما أنت يا رب فترس لي مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب أصرخ، فيجيبني من جبل قدسه أنا طجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على الفك هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك المزمور الرابع لامام المغنين على ذوات الاوتار مزمور لداود عند دعاء يستجب لي يا اله بري في الضيق رحبت لي تراءف علي واسمع صلاتي يا بني البشر حتى متى يكون مجد عارا حتى متى تحبون الباطلة وتبتغون الكذب فاعلموا ان الرب قد ميز تقياه الرب يسمع عندما ادعوه ارتعدوا ولا تخطئوا. تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا اذبحوا ذبائح البري. وتوكلوا على الرب كثيرون يقولون من يرينا خيرا ارفع علينا نور وجهك يا رب جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم اذ كثرت حنطتهم وخمرهم بسلامة اتبع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكن المزمور الخامس لإمام المغنين على ذوات النفخ مزمور لداود لكلمات أصغي يا رب تامل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب بالغدات تسمع صوتي بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر لأنك أنت لست إلها يصر بالشر لا يساكنك الشرير لا يقف المفتخرون قدام عينيك كل فاعل الاثم تهلك المتكلمين بالكذب رجل الدماء والغش يكرهه الرب اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك اسجد في هيكل قدسك بخوفك يا رب هدني الى برك بسبب اعدائي سهل قدامي طريقك لانه ليس في افواههم صدق جوفهم هوة حلقهم قبر مفتوح السنتهم سقلوها دنهم يا الله ليسقطوا من مؤامراتهم بكثرة ذنوبهم طوح بهم لانهم تمردوا عليك ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظلله ويبتهج بك محب اسمك لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه برضى المزمور السادس لإمام المغنين على ذوات الأوتار على القرار مزمور لداود يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك ارحمني يا رب لاني ضعيف اشفني يا رب لان عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا وانت يا رب فحتى متى عد يا رب نجي نفسي خلصني من اجل رحمتك لانه ليس في الموت ذكرك في الهوية من يحمدك تعبت في تنهدي اعوم في كل ليلة سريري بدموعي اذوب في راشي ساخت من الغم عيني شاخت من كل مضايقي، ابعدوا عني يا جميع فاعل الاث لان الرب قد سمع صوت بكائي سمع الرب تضرعي الرب يقبل صلاتي جميع اعدائي يخزون ويرتاعون جدا يعودون ويخزون بغتة المزمور السابع شجوية لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني يا رب الهي عليك توكلت خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لالا يفترس كاسد نفسي هاشما اياها ولا منقذ يا رب الهي إن كنت قد فعلت هذا ان وجد ظلم في يدي ان كفأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس الى الارض حياتي وليحط الى التراب مجدي قم يا رب بغضبك ارتفع على سخط مضايقي وانتبه لي بالحق أو ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها الى العلا الرب يدين الشعوب اقضي لي ربك حقي ومثل كمال الذي فيه لينتهي شر الاشرار وثبت الصديق فان فاحص القلوب والكلة الله البار ترسي عند الله مخلص مستقيم القلوب الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم إن لم يرجع يحدد سيفه مد قوسه وهياها وسدد نحوه آلة الموت يجعل سهامه ملتهبة هو ذا يمخض بالإثم. حمل تعبا وولد كذبا كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صمع يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه احمد الرب حسب بره وارنم الاسم الرب العلي المزمور الثامن لإمام المغنين على الجتية مزمور لداود أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضادك لتسكيت عدو ومنتقم اذا ارى سمواتك عمل اصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الانسان حتى تذكره وابن ادم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تصلته على اعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه أيها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الأرض المزمور التاسع لإمام المغنين على موت الابن مزمور لداود أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك افرح وابتهج بك أرنموا لاسمك أيها العلي عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك لأنك أقمت حقي ودعوايا جلست على الكرسي قاضيا عادلا انتهرت الأمم أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد العدو تم خرابه إلى الأبد وهدمت مدنا باد ذكره نفسه أما الرب فإلى الدهر يجلس ثبت للقضاء كرسيه وهو يقضي للمسكونة بالعدل يدين الشعوب بالاستقامة ويكون الرب ملجأ للمنسحق ملجأ في أزمنة الضيق ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب رنموا للرب الساكن في صهيون. أخبروا بين الشعوب بأفعاله لأنه مطالب بالدماء ذكرهم لم ينس صراخ المساكين ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضية يا رافعي من أبواب الموت لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها في الشبكة التي اخفوها انتشبت أرجلهم معروف هو الرب قضاء امضى الشرير يعلق بعمل يديه ضرب الأوطار الأشرار يرجعون إلى الهاوية كل الأمم الناسين الله لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر قم يا رب لا يعتزل إنسان لتحاكم الأمم قدامك يا رب اجعل عليهم رعبا ليعلم الأمم أنهم بشر. المزمور العاشر يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في ازمنه الضيق في كبرياء الشرير يحترق المسكين يؤخذون بالمؤامره التي فكروا بها لان الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف يهين الرب الشرير حسب تشامخ انفه يقول لا يطالب كل افكاره انه لا اله تثبت سبله في كل حين عالية احكامك فوقه كل اعدائه ينفث فيهم قال في قلبه لا اتزعزع من دور الى دور بلا سوء فمه مملوء لعنة وغشا وظلما تحت لسانه مشقة واثم يجلس في مكمن الديار في المختفيات يقتل البرية عيناه تراقبان المسكينة يكمن في المختفى كأسد في عريسه يكمن ليخطف المسكينة يخطف المسكين بجذبه في شبكته فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه قال في قلبه ان الله قد نسي حجب وجهه لا يرى الى الابد قم يا رب يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين لماذا اهان الشرير الله لماذا قال في قلبه لا تطالب قد رأيت لانك تبصر المشقة والغمه لتجازي بيدك اليك يسلم المسكين امره انت صرت معين اليتيم احطم ذراع الفاجر والشرير تطلب شره ولا تجده الرب ملك الى الدهر والابد بادت الامم من ارضه تأوه الودعاء قد سمعت يا رب تثبت قلوبهم تميل اذنك لحق اليتيم والمنسحق لكي لا يعود ايضا يرعبهم انسان من الارض المزمور الحادي عشر لامام المغنين لداود على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور لأنه هوذا الأشرار يمدون القوس فوق السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل الرب في هيكل قدسه الرب في السماء كرسيه عيناه تنظران أكفانه تمتحن بني آدم الرب يمتحن الصديق أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه يمطر على الاشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كأسهم لان الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه المزمور الثاني عشر لإمام المغنين على القرار مزمور لداود خلص يا رب لانه قد انقرض التقي لانه قد انقطع الامناء من بني البشر يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون يقطع الرب جميع الشفاه الملق واللسان المتكلم بالعضاء الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا من هو سيد علينا من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب أجعل في وسعا الذي ينفث فيه كلام الرب كلام نقي كفضة مصفات في بوطة في الأرض ممحوصه سبع مرات أنت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس المزمور الثالث عشر لإمام المغنين مزمور لداود إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي علي انظر واستجب لي يا رب إله أنا عيني لئلا أنام نوم الموت لئلا يقول عدوي قد قويت عليه لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إليه المزمور الرابع عشر لإمام المغنين لداود قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار رأي المسكين ناقطتم لأن الرب ملجأه ليت من صهيون خلاص اسرائيل عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل المزمور الخامس عشر مزمور لداود يا رب من ينزل في مسكنك من يسكن في جبل قدسك السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب يحلف للضرر ولا يغير فضته لا يعطيها بالرب ولا يأخذ الرشوة على البريء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر المزمور السادس عشر مذهبة لداود احفظني يا الله لاني عليك توكلت قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم تكثر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر لا اسكب سكائبهم من دم ولا اذكر اسماءهم بشفتي الرب نصيب قسمتي وكأسي انت قابض قرعتي حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي ابارك الرب الذي نصحني وايضا بالليل تنذرني كليتاي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لم تترك نفسي في الهاوية لم تدع تقيك يرى فسادا تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد المزمور السابع عشر صلاة لداود اسمع يا رب للحق أنصت إلى صراخي اصغي الى صلاتي من شفتيني بلا غش من قدامك يخرج قضائي عيناك تنظران المستقيمات جربت قلبي تعهدته ليلا محصتني لا تجد فيا ذموما لا يتعدى فمي من جهة اعمال الناس فبكلام شفتيك انا تحفظت من طرق المعتنف تمسكت خطواتي باثارك فما زلت قدماي انا دعوتك لانك تستجيب لي يا الله امل اذنيك الي اسمع كلامي ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين احفظني مثل حدقة العين بظل جناحيك استرني من وجه الاشرار الذين يخربونني اعدائي بالنفس الذين يكتنفونني قلبهم السمين قد اغلقوا بافواههم قد تكلموا بالكبرياء في خطواتنا الآن. قد أحاطوا بنا نصبوا أعينهم ليزلقونا إلى الأرض مثله مثل الأسد القرم إلى الافتراس وكالشبل الكامن في عريسه قم يا رب تقدمه اسرعه نج نفسي من الشرير بسيفك من الناس بيدك يا رب من اهل الدنيا نصيبهم في حياتهم بذخائرك تملأ بطونهم يشبعون اولادا ويتركون فضالتهم لاطفالهم اما انا فبالبر انظر وجهك اشبع اذا استيقظت بشبهك. المزمور الثامن عشر لإمام المغنين لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يد شاولة فقال أحبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحسني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجئي أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني حبال الهاوية حاقت بي أشراك الموت انتشبت بي في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضب صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكل جمر اشتعلت منه تقطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه ركب على كروب وطار وهف على اجنحه الرياح جعل الظلمة ستره حوله مظلته ضباب المياه وظلام الغمام من الشعاع قدامه عبرت سحبه برد وجمر نار ارعد الرب من السماوات والعلي اعطى صوته بردا وجمر نار ارسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فازعجهم فظهرت اعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من زجرك يا رب من نسمة ريحي انفكا أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثيرة أنقذني من عدو القوي ومن مبغضي لأنهم أقوى مني أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي أخرجني إلى الرحم خلصني لانه سر بي يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد لي لاني حفظت طرق الرب ولم اعصي اله لان جميع احكامه امامي وفرائضه لم ابعدها عن نفسي واكون كاملا معه واتحفظ من اثني فيرد الرب لي كبري وكطهارة يدي أمام عينيه مع الرحيم تكون رحيما مع الرجل الكامل تكون كاملا مع الطاهر تكون طاهرا ومع الاعوج تكون ملتويا لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها لأنك أنت تضيء سراك الرب إلهي ينير ظلمتي لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوار الله طريقه كامل قول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا الذي يجعل رجلي كالإيلي وعلى مرتفعاتي يقيمني الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعية قوس من نحاس وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي. اتبع اعدائي فادركهم ولا ارجع حتى افنيهم اسحقهم فلا يستطيعون القيام يسقطون تحت رجلي تمنطقني بقوة للقتال تصرع تحتي القائمين علي وتعطيني اقفية اعدائي ومبغضية افنيهم يصرخون ولا مخلص الى الرب فلا يستجيب لهم فاسحقهم كالغبار قدام الريح مثل طين الأسواق اطرحهم تنقذني من مخاصمات الشعب تجعلني رأسا للأمم شعب لم أعرفه يتعبد لي من سماع الاذن يسمعون لي بنو الغرباء يتذللون لي بنو الغرباء يبلون ويسحبون من حصونهم حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع اله خلاصي الاله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي منجية من اعدائي رافعي ايضا فوق القائمين علي من الرجل الظالم تنقذني لذلك احمدك يا رب في الامم وأرنم لاسمك برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله الى الابد المزمور التاسع عشر لامام المغنين مزمور لداود السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوته في كل الارض خرج منطقه والى اقصى المسكونة كلماته جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارجي من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من اقصى السماوات خروجها ومدارها الى اقاصيها ولا شيء يختفي من حرها ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهلة حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب امر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي ثابت الى الابد احكام الرب حق عادلة كلها اشهى من الذهب والابريز الكثير واحلى من العسل وقطر الشهادي ايضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة ابرئني ايضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي حينئذ اكون كاملا واتبرأ من ذنب عظيم لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب صخرتي وولي المزمور العشرون لإمام المغنين مزمور لداود ليستجب لك الرب في يوم الضيق ليرفعك اسم إله يعقوب ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيونا ليعددك ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك نترنم بخلاصك وباسم الهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سبلك الان عرفت ان الرب مخلص مسيحي يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل اما نحن فاسم الرب الهنا نذكر هم جثوا وسقطوا اما نحن فقمنا وانتصبنا يا رب خلص ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا المزمور الحادي والعشرون لامام المغنين مزمور لداود يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا شهوة قلبه اعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه لانك تتقدمه ببركات خير وضعت على رأسه تاجا من ابريز حياة سألك فاعطيته طول الايام الى الذهر والابد عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه لانك جعلته بركات الى الابد تفرحه ابتهاجا امامك لان الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع تصيب يدك جميع أعدائك يمينك تصيب كل مبغضيك تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم لأنهم نصبوا عليك شرا تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها لأنك تجعلهم يتولون تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم ارتفع يا رب بقوتك نرنم وننغم بجبروتك المزمور الثاني والعشرون لامام المغنين على ايلة الصبح مزمور لداود الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري الهي فالنهار ادعو فلا تستجيب في الليل ادعو فلا هدو لي وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل عليك اتكل اباؤنا اتكلوا فنجيتهم اليك صرخوا فنجوا عليك اتكلوا فلم يخزوا اما انا فدودة لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه. وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذه لانه سر به لانك انت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي امي عليك القيت من الرحم من بطن امي انت الهي لا تتباعد عني لان الضيق قريب لانه لا معين احاطت بي ثيران كثير اقوياء باشان اكتنفتني فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزمجر كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني لانه قد احاطت بي كلاب جماعة من الاشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيه. يقسمون ثياب بينهم وعلى لباسي يقترعون اما انت يا رب فلا تبعد يا قوتي اسرع الى نصرتي انقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي اخبر باسمك اخوتي في وسط الجماعة اسبحك يا خائف الرب سبحوه مجدوه يا معشر ذرية يعقوب واخشوه يا زرع اسرائيل جميعا لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه اليه استمع من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيم اوفي بنذوري قدام خائفيه يأكل الودعاء ويشبعون يسبح الرب طالبوه تحيا قلوبكم الى الابد تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي الارض وتسجد قدامك كل قبائل الامم لان للرب الملكة وهو المتسلط على الامم اكل وسجد كل سميني الارض قدامه يكث كل من ينحدر الى الطراب ومن لم يحي نفسه الذرية تتعبد له يخبر عن الرب الجيل الات يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بانه قد المزمور الثالث والعشرون مزمور لداود الرب رعية فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني الى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمي ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر لانك انت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب الى مدى الايام المزمور الرابع والعشرون لداود مزمور للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها لانه على البحار اسسها وعلى الانهار ثبتها من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من اله خلاصه هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب ارفعن ايتها الارتاج رؤوسك وارتفعن ايتها الابواب الدهريات فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن وارفعناها ايتها الابواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المكت رب الجنود هو ملك المكت المزمور الخامس والعشرون لداود. إليك يا رب أرفع نفسي يا إلهي عليك توكلت فلا تدعني أخزى لا تشمد بي أعدائي أيضا كل منتظريك لا يخزى ليخزى الغادرون بلا سبب طرقك يا رب عرفني سبلك علمني دربني في حقك وعلمني لأنك أنت إله خلاصي إياك انتظرت اليوم كله أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هي لا تذكر خطايا صبايا ولا معاصية كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاط الطريق يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه كل سبل الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته من أجل اسمك يا رب اغفر اثمي لأنه عظيم من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الارض سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم عينايا دائما الى الرب لانه هو يخرج رجلي من الشبكه التفت الي وارحمني لاني وحد ومسكين انا افرق ضيقات قلبي من شدائدي اخرجني انظر الى ذلي وتعبي واغفر جميع خطاياي انظر الى اعدائي لانهم قد كثروا وبغضا ظلما ابغضوني احفظ نفسي وانقذني لا اخزى لاني عليك توكلت يحفظني الكمال والاستقامة لاني انتظرتك يا الله فدي اسرائيل من كل ضيقاته المزمور السادس والعشرون لداود اقضي لي يا رب لاني بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت بلا تقلق جربني يا رب وامتحني صفي كليتي وقلبي لان رحمتك امام عيني وقد سلكت بحقك لم اجلس مع اناس السوء ومع الماكرين لا ادخل ابغطت جماعة الاثمة ومع الاشرار لا اجلس اغسل يدي في النقاوة فاطوف بمذبحك يا رب لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك يا رب احببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك لا تجمع مع الخطاط نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي الذين في ايديهم رذيلة ويمينهم ملقانة رشوة اما انا فبكمالي اسلك افدني وارحمني رجلي واقفة على سهل في الجماعات ابارك الرب المزمور السابع والعشرون لداود الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ارتعي عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي مضايقي واعدائي عثروا وسقط ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن واحدة سألت من الرب واياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف أغني وأرنم للرب استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي لك قال قلبي قل تطلب وجهي وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني لا تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا اله خلاصي إن أبي وامي قد تركاني والرب يضمني علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب اعدائي لا تسلمني إلى مرام مضايقية لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب المزمور الثامن والعشرون لداود إليك يا رب أصرخ يا صخرتي لا تتصامم من جهتي لئلا تسكت عني فأشبه الهابطين في الجب استمع صوت تضرعي إذ أستغيث بك وأرفع يدي إلى محراب قدسك لا تجذبني مع الأشرار ومع فعلة الإثم المخاطبين اصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم اعطهم حسب فعلهم وحسب شر اعمالهم حسب صنع ايديهم اعطهم رد عليهم معاملتهم لانهم لم ينتبهوا الى افعال الرب ولا الى اعمال يديه يهدمهم ولا يبنيهم مبارك الرب لانه سمع صوت تضرعي الرب عزي وترسي عليه اتكل قلبي فانتصرت ويبتهج قلبي وباغنيتي احمده الرب عز لهم وحسن خلاص مسيحيه هو خلص شعبك وبارك ميراثك ورعهم وحملهم إلى الأبد. المزمور التاسع والعشرون مزمور لدود. قدموا للرب يا ابناء الله قدموا للرب مجدا وعزا قدموا للرب مجد اسمه اسجدوا للرب في زينة مقدسة صوت الرب على المياه اله المجد ارعده الرب فوق المياه الكثيرة صوت الرب بالقوة صوت الرب بالجلال صوت الرب مكسر الارز ويكسر الرب ارز لبنان ويمرحها مثل عجل لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي صوت الرب يقضح له بنار صوت الرب يزلزل البرية يزلزل الرب برية قادش صوت الرب يولد الايلة ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل مجد الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا الى الابد الرب يعطي عزا لشعبه الرب يبارك شعبه بالسلام المزمور الثلاثون مزمور أغنية تتشين البيت لدوت أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي يا رب إله استغثت بك فشفيتني يا رب أصعدت من الهاوية نفسي أحييتني من بين الهابطين في الجب رنموا للرب يا اتقياءه واحمدوا ذكرى قدسه لأن للحظة غضبه حياة في رضاه عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم وأنا قلت في طمانينتي لا أتزعزع إلى الأبد يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزا حجبت وجهك فصرت مرتاعا إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك استمع يا رب وارحمني يا رب كن معينا لي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا لكي تترن ما لك روحي ولا تسكت يا رب الهي الى الابدي احمدك المزمور الحادي والثلاثون لامام المغنين مزمور لداود عليك يا رب توكلت لا تدعني اخزى مدى الدهر بعد لك نجني امل الي اذنك سريعا انقذني كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليصي لأن صخرتي ومعقلي أنت من أجل اسمك تهديني وتقودني أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي لأنك أنت حصني في يدك أستودع روحي فديتني يا رب إله الحق أبغط الذين يراعون أباطيل كاذبة أما أنا فعلى الرب توكلت اتهج وافرح برحمتك لانك نظرت الى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي ولم تحبسني في يد العدو بل اقمت في الرحب رجلي ارحمني يا رب لاني في ضيق خسفت من الغم عيني نفسي وبطني لان حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي عند كل اعدائي صرت عارا وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا عني نسيت من القلب مثل الميت. صرت مثل إناء متلف لأني سمعت مذمة من كثيرين الخوف مستدير بي بمؤامرتهم معا علي تفكروا في أخذ نفسي أما أنا فعليك توكلت يا رب قلت إلهي أنت في يدك آجالي نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني اضئ بوجهك على عبدك خلصني برحمتك يا رب لا تدعني اخزى لاني دعوتك ليخزى الاشرار ليسكتوا في الهاوية لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر تسطرهم بستر وجهك من مكايد الناس تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة مخصمة وانا قلت في حيرتي اني قد انقطعت من قدام عينيك ولكنك سمعت صوت تضرعي اذ صرخت اليك احب الرب يا جميع اتقيائي الرب حافظ الامانه ومجاز بكثره العامل بالكبرياء لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب المزمور ال32 لداود قصيده طوبى للذي غفر اسمه وشطرت خطيته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيه ولا في روحه غش لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي الى يبوسة القيض اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة اياه لا تصيب انت ستر لي من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني اعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به افرحوا بالرب وابتهجوا يا ايها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب المزمور الثالث والثلاثون اهتفوا ايها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح احمدوا الرب بالعودي بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له غنوا له أغنية جديدة أحسنوا العزف بهتاف لان كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمان يحب البر والعدل امتلأت الأرض من رحمة الرب بكلمة الرب صنعت السماوات. وبنسمة فيه كل جنودها يجمع كند أمواه اليم يجعل اللجج في أهراء لتخشى الرب كل الأرض ومنه ليخف كل سكان المسكون لأنه قال فكان هو أمر فصار الرب أبطل مؤامرة الأمم لاش افكار الشعوب اما مؤامره الرب فالى الابد تثبته افكار قلبه الى دور فدور طوبى للامه التي الرب الهها الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه من السماوات نظر الرب راى جميع بني البشر من مكان سكناه تطلع الى جميع سكان الارض المصور قلوبهم جميعا المنتبه الى كل اعمالهم لن يخلص الملك بكثره الجيش الجبار لا ينقذ بعظم القوة باطل هو الفرس لاجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي هو ذا عين الرب على خائفيه، الراجين رحمته لينجي من الموت انفسهم وليستحييهم في الجوع انفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو لانه به تفرح قلوبنا لاننا على اسمه القدوس اتكلنا لتكن يا رب رحمتك علينا حسب ما انتظرناك المزمور الرابع والثلاثون لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده فانطلق ابارك الرب في كل حين. دائما تسبيحه في فمي بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون عظم الرب معي ولنعل اسمه معا طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه اتقوا الرب يا قديسيه لانه ليس عوز لمتقيه الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خير صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش حد عن الشر واصنع الخير اطلب السلامه وسعى وراءها عينا الرب نحو الصديقين واذناه الى صراخهم وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الارض ذكرهم اولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر الشر يميت الشرير ومبغضوص صديقي يعاقبه الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب المزمور الخامس والثلاثون لداود خاصم يا رب مخاصمي قاتل مقاتليا. امسك مجنن وترس وانهض الى معونتي واشرع رمحا وصد تلقاء مطارديه قل لنفسي خلاصك انا ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي ليرتدى الى الوراء ويخجل المتفكرون باساءتي ليكونوا مثل العصافه قدام الريح وملاك الرب داحرهم ليكن طريقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم لانهم بلا سبب اخفوا لي هوه شبكتهم بلا سبب حفروا لنفسي لتاته التهلكه وهو لا يعلم ولتنشب به الشبكه التي اخفاها وفي التهلكة نفسها ليقع اما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه والفقيرة والبائس من سالبه شهود زور يقومون وعما لم اعلم يسألونني يجازونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي اما أنا، ففي مرضهم كان لباسي مسحا اذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجى كأنه قريب كأنه اخي كنت اتمشى كمن ينوح على أمه. انحنيت حزينا ولكنهم في ضلعي فرحوا واجتمعوا اجتمعوا علي شاتمين ولم اعلم مزقوا ولم يكفوا بين الفجار المجاني لاجل كعكة حرقوا علي اسنانهم يا رب الى متى تنظر استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الاشباك احمدك في الجماعه الكثيره في شعب عظيم اسبحك لا يشمت بي الذين هم اعدائي باطلا ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب لانهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادئين في الارض يتفكرون بكلام مقل فغروا علي افواههم قالوا ها ها قد رات اعيننا قد رايت يا رب لا تسكت يا سيد لا تبتعد عني استيقظ وانتبه الى حكمي يا الهي وسيدي الى دعائي، اقض لي حسب عدلك يا رب الهي فلا يشمت بي لا يقولوا في قلوبهم هه شهوتنا لا يقولوا قد ابتلعنا ليخزى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي ليلبس الخزي والخجل المتعظمون عليه ليهتف ويفرح المبتغون حقي وليقول دائما ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده ولساني يلهج بعدلك اليوم كله بحمدك المزمور السادس والثلاثون لامام المغنين لعبد الرب داود نأمة معصية الشرير في داخل قلبي ان ليس خوف الله امام عينيه لانه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اثمه وبغضه كلام فمه اثم وغش كف عن التعقل عن عمل الخير يتفكر بالاثم على مضجعه يقف في طريق غير صالح لا يرفض الشر يا رب في السماوات رحمتك امانتك الى الغمام عدلك مثل جبال الله واحكامك لجة عظيمة الناس والبهائم تخلص يا رب ما اكرم رحمتك يا الله فبن البشر في ظل جناحيك يحتمون يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا أدم رحمتك للذين يعرفونك وعد لك للمستقيمي القلب لا تأتني رجل الكبرياء ويد الأشرار لا تزحزحني هناك سقط فاعلوا الإثم دحروا فلم يستطيعوا القيام المزمور السابع والثلاثون لداود لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاثم فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الارض وارع الامانة وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور بالركه وحقك مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر لان عامل الشر يقطعونه والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلام الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه اسنانه الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آتم الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم طريقهم سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب الرب عارف ايام الكمال وميراثهم الى الابد يكون لا يخزون في زمن السوء وفي ايام الجوع يشبعون لان الاشرار يهلكون واعداء الرب كبهاء المراعي فنوا كالدخان فنوا الشرير يستقرد ولا يفي اما الصديق فيترأف ويعطي لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يصر إذا سقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا اليوم كله يترقف ويقرض ونسله للبركة حد عن الشر وفعل الخير واسكن إلى الأبد لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن اتقيائه إلى الأبد يحفظون اما نسل الاشرار فينقطع الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد فم يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق شريعة الهه في قلبه لا تتقلقل خطواته الشرير يراقب الصديق محاولا ان يميته الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الارض الى انقراض الاشرار تنظره قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة عبر فاذا هو ليس بموجود. والتمسته فلم يوجد لاحظ الكاملة وانظر المستقيم فان العقبة لانسان السلامة اما الاشرار فيبادونا جميعا عقب الاشرار ينقطع اما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق ويعينهم الرب وينجيهم ينقذهم من الاشرار ويخلصهم لانه محتمو به المزمور الثامن والثلاثون مزمور لداود للتذكير يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك لان سهامك قد انتشبت فيه. ونزلت علي يدك ليست في جسدي صحة من جهة غضبك ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي لان اثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل اثقل مما احتمل قد انتنت قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي لويت انحنيت الى الغايه اليوم كله ذهبت حزينا لان خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحه خدرت وانسحقت الى الغايه كنت ائن من زفير قلبي يا رب امامك كل تاوهي وتنهدي ليس بمسطور عنك قلبي خافق قوتي فارقتني ونور عيني أيضا ليس معي أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي وأقاربي وقفوا بعيدا وطالبوا نفسي نصبوا شركا والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد واليوم كله يلهجون بالغش وأما أنا فكأصم لا أسمع وكابكم لا يفتح فاه وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة لاني لك يا رب صبرت أنت تستجيب يا رب إلهي لاني قلت لئلا يشمت بي عندما زلت قدمي تعظموا علي لاني موشك ان اضلع ووجعي مقابل دائما لانني اخبر باثمي واغتم من خطيتي واما اعدائي فاحياء عظم والذين يبغضونني ظلما كثروا والمجازون عن الخير بشر يقاومونني لأجل اتباع الصلاح لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي المزمور التاسع والثلاثون لإمام المغنين ليدوثون مزمور لداود قلت اتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني احفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي حمي قلبي في جوفي عند لهج اشتعلت النار تكلمت بلساني عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي فاعلم كيف انا زائل هوذا جعلت ايامي اشبارا وعمري كلا شيء قدامك انما نفخة كل انسان قد جعل انما كخيال يتمشى الانسان انما باطلا يضجونا يذخر ذخائر ولا يدري من يضمها والان ماذا انتظرت يا رب رجائي فيك هو من كل معاصي نجني لا تجعلني عارا عند الجاهل صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت ارفع عني ضربك من مهاجمة يدك انا قد فنيت بتأديبات ان ادبت الانسان من اجل اثمه افنيت مثل العث مشتهاه انما كل انسان نفخ استمع صلاتي يا رب واصغى الى صراخي لا تسكت عن دموعي لاني انا غريب عندك نزيل مثل جميع ابائي اقتصر عني فأتبلج قبل أن أذهب فلا أوجد المزمور الأربعون لإمام المغنين مزمور لداود انتظارا انتظرت الرب فما لا إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأتي وأقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحه لإلهنا كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت الى الغطاريس والمنحرفين الى الكذب كثيرا ما جعلت انت ايها الرب الهي عجائبك وافكارك من جهتنا لا تقوم لديك لا اخبرن واتكلمن بها زادت عن ان تعد بذبيحة وتقدمة لم تصر اذني فتحت محرقة وذبيحة خطية لم تطلب حينئذ قلت ها انا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي بشرت ببر في جماعة عظيم هوذا شفتايا لم امنعهما انت يا رب علمت لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخفي رحمتك وحقك عن الجماعة العظيم اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما لان شرورا لا تحصى قد اكتنفتني حاقت بي اثامي ولا استطيع ان ابصر كثرت اكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني ارتضي يا رب بان تنجيني يا رب الى معونتي اسرع ليخزى وليخجل المعنى الذين يطلبون نفسي لإهلاكها ليرتدى إلى الوراء وليخزى المسرورون بأذيتي ليستوحش من أجل خزيهم القائلون لي ها ها ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك ليقل أبدا محب خلاصك يتعظم الرب أما أنا فمسكين وبائس، الرب يهتم بي، عوني ومنقذي أنت، يا إلهي لا تبقي. المزمور الحادي والأربعون لامام المغنين مزمور لدود. للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب الرب يحفظه ويحييه يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه الرب يعضده وهو على فراش الضعف مهدت مضجعه كله في مرضه أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لاني قد اخطات اليك اعدائي يتقاولون علي بشر متى يموت ويبيد اسمه وان دخل ليراني يتكلم بالكذب قلبه يجمع لنفسه اسما يخرج في الخارج يتكلم كل مبغضية يتناجون معا علي علي تفكروا بأذيتي يقولون أمر رديء قد انسكب عليه حيث الطجع لا يعود يقوم أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فاجازيه بهذا علمت انك سررت بي انه لم يهتف علي عدوي اما انا فبكمالي دعمتني واقمتني قدامك الى الابد مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد امين فامين المزمور الثاني والاربعون لامام المغنين قصيدة لبني قورح كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي متى اجيء واطراء قدام الله صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا اذ قيل لي كل يوم اين الهك هذه اذكرها فاسكب نفسي علي لاني كنت امر مع الجماع اتدرج معهم الى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تانين فيا ارتج الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه يا الهي نفسي منحنية فيك لذلك اذكرك من ارض الاردن وجبال حرمون من جبل مصر غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك كل طياراتك ولجاجك طمت عليها بالنهار يوصي الرب رحمته وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي أقول لله صخرتي لماذا نسيتني لماذا أذهب حزينا من مضايقه العدو بسحق في عظامي عيرني مضايقي بقولهم لي كل يوم أين إلهك لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تانين فيي ترجي الله لاني بعد احمده خلاص وجهي واله المزمور الثالث والاربعون اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع امه غير راحمة ومن انسان غش وظلم نجني لانك انت اله حصني لماذا رفضتني لماذا اتمشى حزينا من مضايقه العدو ارسل نورك وحقك هما يهديانني وياتيان بي الى جبل قدسك والى مساكنك فاتي الى مذبح الله إلى الله بهجة فرحي وأحمدك بالعود يا الله إلهي لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأني نفيا ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي المزمور الرابع والاربعون لامام المغنين لبني قورح قصيدة اللهم باذاننا قد سمعنا اباؤنا اخبرونا بعمل عملته في ايامهم في ايام القدم انت بيدك استأصلت الامم وغرستهم حطمت شعوبا ومددتهم لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم أنت هو ملكي يا الله فأمر بخلاص عقول بك ننطح مضايقين باسمك ندوس القائمين علينا لاني على قوسي لا اتكل وسيفي لا يخلصني لانك انت خلصتنا من مضايقينا واخزيت مبغضينا بالله نفتخر اليوم كله واسمك نحمد الى الدهر لكنك قد رفضتنا واخجلتنا ولا تخرج مع جنودنا ترجعنا الى الوراء عن العدو ومبغضونا نهبوا لانفسهم جعلتنا كالضقني اكلا ذريتنا بين الامم بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم تجعلنا عارا عند جيراننا هزأة وسخرة للذين حولنا تجعلنا مثلا بين الشعوب لانغاض الرأس بين الامم اليوم كله خجلي امامي وخزي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك لم يرتد قلبنا الى ورائم ولا مالت خطوتنا عن طريقك حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت ان نسينا اسم الهنا او بسطنا ايدينا الى اله غريب افلا يفحص الله عن هذا لانه هو يعرف خفيات القلب لاننا من اجلك نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذبح، استيقظ لماذا تتغافى يا رب انتبه لا ترفض الى الابد لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا لان انفسنا منحنية الى التراب لصقت في الارض بطوننا قم عونا لنا وفدنا من اجل رحمتك المزمور الخامس والاربعون لامام المغنين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محب فاض قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشائي للملك لساني قلم كاتب ماهر انت ابرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله الى الابد تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك وبهاءك وبجلالك اقتحم اركب من اجل الحق والدعتي والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب اعداء الملك شعوب تحتك يسقطون كرسيك يا الله الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك احببت البر وابغضت الاثم من اجل ذلك مسحك الله الهك بدهن الابتهاج اكثر من رفقائك كل ثيابك مر وعود وسليخ من قصور العاج سرتك الاوتار بنات ملوك بين حضياتك جعلت الملكة عن يمينك بذهب اوفيك اسمعي يا بنته وانظري واميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فاسجدي له وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية كلها مجد ابنة الملك في خدرها منسوجة بذهب ملابسها بملابس مطرزه تحضر الى الملك في اثرها عذار صاحباتها مقدمات اليك يحضرنا بفرح وابتهاج يدخلنا الى قصر الملك عوضا عن ابائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الارض اذكر اسمك في كل دور فدور من اجل ذلك تحمدك الشعوب الى الدهر والابد المزمور السادس والاربعون لامام المغنين لبني قورح على الجواب ترنيما الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار تعج وتجيش مياهها تتزعزع الجبال بطموها نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلم تتزعزع يعينها الله عند اقبال السم عجت الامم تزعزعت الممالك اعطى صوته ذابت الارض رب الجنود معنا ملجانا اله يعقوب هل منظروا اعمال الله كيف جعل خربا في الارض مسكن الحروب إلى أقصى الأرض يكسر القوس ويقطع الرمح المركبات يحرقها بالنار كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب المزمور السابع والاربعون لامام المغنين لبني قورح مزمور يا جميع الامم صفقوا بالايادي اهتفوا لله بصوتي الابتهاج لان الرب علي مخوف ملك كبير على كل الارض يخضع الشعوب تحتنا والامم تحت اقدامنا يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي احبه صعد الله بهتاف الرب بصوت السور رنموا لله رنموا رنموا لملكنا رنموا لان الله ملك الارض كلها رنموا قصيدة ملك الله على الامم الله جلس على كرسي قدسه شرفاء الشعوب اجتمعوا شعب إله ابراهيم لان لله مجان الأرض، هو متعال جدا المزمور الثامن والاربعون تسبيحة مزمور لبني قورح عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة الهنا جبل قدسه جميل الارتفاع فرح كل الارض جبل صهيون فرح اقاصي الشمال مدينة الملك العظيم الله في قصورها يعرف ما الجاء لانه هو ذا الملوك اجتمعوا مضوا جميعا لما رأوا بهتوا ارتاعوا فروا اخذتهم الرعدة هناك والمخاض كوالدة بريح شرقية تكسر سفنا ترشيش كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود في مدينة الهنا الله يثبتها إلى الأبد ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك نظير اسمك يا الله تسبيحك إلى أقاص الأرض يمينك ملانه برا يفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من أجل أحكامك طوفوا بصهيون ودوروا حولها عدوا أبراجها ضعوا قلوبكم على متارسها تاملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا آخر لان الله هذا هو إلى هنا إلى الدهر والأبد هو يهدينا حتى إلى الموت المزمور التاسع والاربعون لامام المغنين لبني قورح مزمور اسمعوا هذا يا جميع الشعوب اصغوا يا جميع سكان الدنيا عال ودون اغنياء وفقراء سواء فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم اميل اذني الى مثل وأوضح بعود لغزي لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي اسم متعقبين الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت الى الدهر حتى يحيا الى الابد فلا يرى القبر بل يراه الحكماء يموتون كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لاخرين باطنهم ان بيوتهم الى الابد مساكنهم الى دور فدور. ينادون باسمائهم في الاراضي والانسان في كرامة لا يبيت، يشبه البهائم التي تباد هذا طريقهم اعتمادهم وخلفائهم يرتضون باقوالهم مثل الغنم للهاوية يساقون الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون غداه وصورتهم تبلى الهاوية مسكن لهم انما الله يفدي نفسي من يد الهاويه لانه يأخذني لا تخشى اذا استغنى انسان اذا زاد مجد بيته لانه عند موته كله لا ياخذ لا ينزل وراءه مجده لأنه في حياته يبارك نفسه ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعينون النور إلى الأبد انسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. المزمور الخمسون مزمور لأساف إله الآلهة الرب تكلم ودع الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها من صهيون كمال الجمال الله أشرق يأتي إلى هنا ولا يصمت نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا يدعو السماوات من فوق والارض الى مداينه شعبه اجمعوا الي اتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحه وتخبر السماوات بعدله لان الله هو الديان اسمع يا شعبي فاتكلم يا اسرائيل فاشهد عليك الله الهك انا لا على ذبائحك اوبخك فان محرقاتك هي دائما قدامي لا اخذ من بيتك ثورة ولا من حظائرك اعتدة لان لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الالوف قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي انجعت فلا اقول لك لان لي المسكونه هل اكل لحم الثيران او اشرب دم التيوسي اذبح لله حمدا واوفل علي نذورك وادعني في يوم الضيق انقذك فتمجدني وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي على فمك وأنت قد ابغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك إذا رأيت سارقا وافقته ومع الزنات نصيبك أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرتك هذه صنعت وسكتت ظننت اني مثلك اوبخك واصف خطاياك امام عينيك افهموا هذا يا ايها الناسون الله لان لا افترسكم ولا منقذ ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه اريه خلاص الله المزمور الحادي والخمسون لامام المغنين مزمور لداود عندما جاء اليه ناثان النبي بعدما دخل الى بث شبع ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امح معاصي اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي طهرني لاني عارف بمعاصي وخطيتي امامي دائما اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في اقوالك وتزكو في قضائك ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطيتي حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطل ففي السريره تعرفني حكمه طهرني بالزوفى فاطهر اغسلني فابيضا أكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها استر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثان قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني فاعلم الاثمه طرقك والخطاط إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لساني بالرك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى ذبائح الله هي روح منكسره القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره احسن برضاك الى صهيون ابني اسوار حين حينئذ تصر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة حينئذ يصعدون على مذبحك او المزمور الثاني والخمسون لامام المغنين قصيدة لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاولة وقال له جاء داود إلى بيت مالك لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار رحمة الله هي كل يوم لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش احببت الشر اكثر من الخير الكذب اكثر من التكلم بالصدق احببت كل كلام مهلك ولسان غش ايضا يهدمك الله الى الابد يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الاحياء فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون هو الانسان الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد احمدك الى الدهر لانك فعلت وانتظر اسمك فانه صالح قدام اتقيائك المزمور الثالث والخمسون لامام المغنين على العود قصيدة لداود قال الجاهل في قلبه ليس اله فسد ورجسوا رجاستا ليس من يعمل صلاها الله من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعو هناك خافوا خوفا ولم يكن خوفا لأن الله قد بدد عظام محاصرك أخزيتهم لان الله قد رفضهم ليت من صهيون خلاص اسرائيل عند رد الله سبع شعبه يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل المزمور الرابع والخمسون لامام المغنين على ذوات الاوتار قصيدة لداود عندما اتى الزيفيون وقالوا لشاول اليس داود مختبئا عندنا اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي اسمع يا الله صلاتي اصغى الى كلامي فمي لان غرباء قد قاموا علي وعتاتا طلبوا نفسي لم يجعلوا الله امامهم هو ذا الله معين لي الرب بين عاضدي نفسي يرجع الشر على أعدائي بحقك أفنهم أذبح لك منتدبا أحمد اسمك يا رب لأنه صالح لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني المزمور الخامس والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار قصيدة لدود اصغى يا الله إلى صلاة ولا تتغاضى عن تضرعي استمع لي واستجب لي اتحير في قربتي واضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير لانهم يحيلون علي اثما وبغضب يضطهدونني يمخض قلبي في داخلي واهوال الموت سقطت علي خوف ورعدة اتيا علي وغشيني رعب فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح هانذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء أهلك يا رب فرق ألسنتهم لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة نهارا وليلا يحيطون بها على اسوارها وإثم ومشقة في وسطها مفاسد في وسطها ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل ليس مبغضي تعظم علي فاختبئ منه بل انت انسان عديل الفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة الى بيت الله كنا نذهب في الجمهور ليبغتهم الموت لينحدروا الى الهاوية احياء لان في مساكنهم في وسطهم شرورا اما انا فالى الله اصرخ والرب يخلصني مساء وصباحا وظهرا اشكو وانوح فيسمع صوتي فدا بسلام النفس من قتال علي لانهم بكثره كانوا حولي يسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله القى يديه على مسالميه نقض عهده انعم من الزبده فمه وقلبه قتال ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلوله الق على الرب همك فهو يعولك لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد وأنت يا الله تحذرهم إلى جب الهلاك رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم أما أنا فاتكل عليك المزمور السادس والخمسون لامام المغنين على الحمامه البكماء بين الغرباء مذهبة لداود عندما اخذه الفلسطينيون في جت ارحمني يا الله لان الانسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني تهممني اعداء اليوم كلهم لان كثيرين يقاومونني بكبرياء في يوم خوفي انا عليك اتكم الله افتخر بكلامه. على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنعه بالبشر اليوم كله يحرفون كلام علي كل افكارهم بالشر يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي على اثمهم جازهم بغضب اخضع الشعوب يا الله تيهاني راقبتك اجعل انت دموعي في زقك اما هي في سفرك حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء في يوم أدعوك فيه هذا قد علمته لأن الله لي الله افتخر بكلامه الرب افتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بالإنسان اللهم علي نذورك اوفي ذبائح شكر لك لانك نجيت نفسي من الموت نعم ورجلي من الزلق لكي اسير قدام الله في نوري الاحياء المزمور السابع والخمسون لامام المغنيد على لا تهلك مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاوله في المغاره ارحمني يا الله ارحمني لانه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي الى ان تعبر المصائب اصرخ الى الله العلي الى الله المحامي عني يرسل من السماء ويخلصني عير الذي يتهممني يرسل الله رحمته وحقه نفسي بين الأشبال أتجع بين المتقدين بني آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماض ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الارض مجدك هيأوا شبكة لخطواتي انحنت نفسي حفروا قدامي حفرة سقطوا في وسطها ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي اغني وارنم استيقظ يا مجدي استيقظي يا رباب ويعود أنا استيقظ صحرا أحمدك بين الشعوب يا رب أرنم لك بين الأمم لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك المزمور الثامن والخمسون لامام المغنين على لا تهلك لداود مذهبه احقا بالحق الاخرس تتكلمون بالمستقيمات تقضون يا بني ادم بل بالقلب تعملون شرورا في الارض ظلم ايديكم تزنون زاغ الاشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذبا لهم حمة مثل حمة الحيه مثل الصل الاصم يسد اذنه الذي لا يستمع الى صوت الحواة الراقين رقى حكيم اللهم كسر أسنانهم في افواههم اهشم أدراس الأشبال يا رب ليذوبوا كالماء ليذهبوا إذا فوق سهامه فلتنبوا كما يذوب الحلزون ماشيا مثل سقط المرأة لا يعاين الشمس قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يجرفهم. يفرح الصديق اذا رأى النقمة يغسل خطواته بدم الشرير، ويقول الانسان ان للصديق ثمرا انه يوجد اله قاض في الارض المزمور التاسع والخمسون لامام المغنين على لا تهلك مذهبة لداود لما ارسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه انقذني من اعدائي يا اله من مقاومي يحمني نجني من فاعل الاثم ومن رجال الدماء خلصني لانهم يكمنون لنفس الاقوياء يجتمعون علي لا لاثمي ولا لخطيئة يا رب بلا اثم مني يجرون ويعدون انفسهم استيقظ الى لقائي وانظر وانت يا رب اله الجنود اله اسرائيل انتبه لتطالب كل الامم كل غادر اثيم لا ترحم يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينه هوذا يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم لانهم يقولون من سامعك اما انت يا رب فتضحك بهم تستهزئ بجميع الامم من قوته اليك التجئ لان الله ملجئي الهي رحمته تتقدمني الله يريني بأعدائي لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي تيههم بقوتك واهبطهم يا رب ترسنا خطية افواههم هي كلام شفاههم وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به أثني بحنق أثني ولا يكون وليعلموا ان الله متسلط في عقوب الى اقاصي الارض ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينه هم يتيهون للاكل ان لم يشبعوا ويبيتوا اما انا فاغني بقوتك وارنم بالغذات برحمتك لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي يا قوتي لك أرنم لأن الله ملجئي إله رحمتي المزمور الستون لامام المغنين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم عند محاربته ارام النهرين وارام صوب فرجع يؤاب وضرب من ادوم في واد الملح اثني عشر ألفا يا الله رفضتنا اقتحمتنا سخطت ارجعنا زلزلت الأرض فصمتها اجبر كسرها لانها متزعزعه اريت شعبك عسرا سقيتنا خمر الترنح اعطيت خائفيك رايه ترفع لاجل الحق لكي ينجو احباؤك خلص بيمينك واستجب لي الله قد تكلم بقدسه ابتهج اقسم شكيم واقيس وادي سكوت لي جلعاد ولي منسه وافرايم خوذه راسي يهوذا صولجاني مؤاب مرحدتي على ادوم اطرح نعلي يا فلسطين اهتفي علي من يقودني الى المدينه المحصنه من يهديني الى ادوم أليس أنت يا الله الذي رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا أعطنا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان بالله نصنع ببأسه وهو يدوس أعداءنا المزمور الحادي والستون لامام المغنين على ذوات الاوتار لدود اسمع يا الله صراخي واصغى الى صلاتي من اقصى الارض ادعوك اذا غشي على قلبي الى صخرة ارفع مني تهديني لانك كنت ملجأ لي برج قوة من وجه العدو لأسكنن في مسكنك إلى الدهور احتمي بستر جناحك لأنك أنت يا الله استمعت نذوري، أعطيت ميراث خائف اسمك إلى أيام الملك تضيف أيام سنينه كدور فدور يجلس قدام الله إلى الدهر. اجعل رحمة وحقا يحفظاني هكذا ارنم لاسمك الى الابد لوفاء نذوري يوما فيوما المزمور الثاني والستون لامام المغنين على يدوثون مزمور لداود انما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي انما هو صخرتي وخلاصي ملجأي لا اتزعزع كثيرا الى متى تهجمون على الانسان تهدمونه كلكم كحائط منقدم كجدار واقع انما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه يرضون بالكذب بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون انما لله انتظري يا نفسي لان من قبله رجائي انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا اتزعزع على الله خلاصي ومجد صخرة قوتي محتماية في الله توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم الله ملجأ لنا انما باطل بنو آدم كذب بنو البشر في الموازين هم الى فوق هم من باطل اجمعون لا تتكل على الظلم ولا تصير باطلا في الخطف ان زاد الغنى فلا تضع عليه قلبه مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعت ان العزة لله ولك يا رب الرحمة لانك انت تجازي الانسان كعمله المزمور الثالث والستون مزمور لداود لما كان في برية يهوذا يا الله الهي انت اليك ابكر عطشت اليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء لكي ابصر قوتك ومدك كما قد رأيتك في قدسك لأن رحمتك أفضل من الحياة شفتايا تسبحانك هكذا أباركك في حياتي باسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي ابتهاجي يسبحك فمي إذا ذكرتك على فراشي في السهدي ألهجوا بك لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك ابتهك التصقت نفسي بك يمينك تعضدني اما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض يدفعون إلى يدي السيف يكونون نصيبا لبنات آوة اما الملك فيفرح بالله يفتخر كل من يحلف به لان افواه المتكلمين بالكذب تسد المزمور الرابع والستون لامام المغنين مزمور لداود استمع يا الله صوتي في شكواي من خوف العدو احفظ حياتي استرني من مؤامره الاشرار من جمهور فاعل الاسم الذين صقلوا السنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاما مر ليرموا الكامل في المختفى بغته يرمونه ولا يخشون يشددون انفسهم لامر رديء يتحدثون بتمر فخاخ قالوا من يراه يخترعون اثما ثم مخترع محكما وداخل الإنسان وقلبه عميق فيرميهم الله بسهم بغته كانت ضربته ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم ينغض الرأس كل من ينظر إليهم ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب المزمور الخامس والستون لإمام المغنين مزمور لداود تسبيح لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك يوفى النذر يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر آثام قد قويت عليه معاصينا أنت تكفر عنه طوبة للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك لنشبعنا من خير بيتك قدس هيكلك بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا يا متكل جميع أقاص الأرض والبحر البعيد المثبت الجبال بقوته المتنطق بالقدرة المهدئ عجيج البحار عجيج أمواجها وضجيج الامم وتخاف سكان الأقاصي من آياتك تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهي تعهدت الأرض وجعلتها تفيد تغنيها جدا سواق الله ملانة ماء تهيئ طعامهم لانك هكذا تعدها اروي اتلامها مهد اخاديدها بالغيوث تحللها تبارك غلتها كللت السنة بجودك واثارك تقطر دسما تقطر مراع البرية وتتنطق الاكام بالبهجة اكتست المروج غنما والاوديه تتعطف برا تهتف وايضا تغني المزمور السادس والستون لإمام المغنين تسبيحة مزمور اهتفي لله يا كل الأرض رنموا بمجد اسمه اجعلوا تسبيحه ممجدا قولوا لله ما أهيب أعمالك من عظم قوتك تتملق لك أعدائك كل الأرض تسجد لك وترنم لك ترنم لاسمك هل انظروا اعمال الله فعله المرهبة نحو بني آدم حول البحر الى يبس وفي النهر عبروا بالرجل هناك فرحنا به متسلط بقوته الى الدهر عيناه تراقبان الامم هل متمردون لا يرفعون انفسهم باركوا الهنا يا ايها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحي الجاعل انفسنا في الحياة ولم يسلم ارجلنا الى الزلزل، لانك جربتنا يا الله محصتنا كمحص الفطة ادخلتنا الى الشبكة جعلت ضغطا على متوننا ركبت اناسا على رؤوسنا دخلنا في النار والماء ثم اخرجتنا الى الخصم ادخل الى بيتك بمحرقات وفيك نذور التي نطقت بها شفتايا وتكلم بها فمي في ضيق اصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش اقدم بقرا مع تيوس هلما اسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي صرخت اليه بفمي وتبجيل على لساني ان راعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب لكن قد سمع الله اصغى الى صوت صلاتي مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني المزمور السابع والستون لإمام المغنين على ذوات الأوتار مزمور تسبيح ليتحنن الله علينا وليباركنا لينر بوجهه علينا لكي يعرف في الارض طريقك وفي كل الامم خلاصك يحمدك الشعوب يا الله يحمدك الشعوب كلهم تفرح وتبتهج الامم لانك تدين الشعوب بالاستقامة وامم الارض تهديهم يحمدك الشعوب يا الله يحمدك الشعوب كلهم الارض اعطت غلتها يباركنا الله الى هنا يباركنا الله وتخشاه كل اقاصي الارض المزمور الثامن والستون لإمام المغنين لداود مزمور تسبيح يقوم الله يتبدد اعداؤه ويهرب مبغدوه من امام وجهه كما يذر الدخان تذريه كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الاشرار قدام الله والصديقون يفرحون يبتهجون امام الله ويطفرون فرح غنوا لله رنموا لاسمه اعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه واهتفوا امامه ابو اليتام وقاضي الارام الله في مسكن قدسه الله مسكن المتوحدين في بيته مخرج الاسرى الى فلاح انما المتمردون يسكنون الرمضاء اللهم عند خروجك امام شعبك عند صعودك في القفر الارض ارتعدت السماوات ايضا قطرت امام وجه الله سينا نفسه من وجه الله اله اسرائيل مطرا غزيرا نضحت يا الله ميراثك وهو معين انت اصلحته قطيعك سكن فيه هيات بجودك للمساكين يا الله الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير ملوك جيوش يهربون يهربون الملازمة البيت تقسم الغناء اذا اتجعتم بين الحظائر فاجنحت حمامة مغشات بفضة وريشها بصفرة الذهب عندما شتت القدير ملوكا فيها اثلجت في صلمون جبل الله جبل باشان جبل اسنمه جبل باشان لماذا ايتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه بل الرب يسكن فيه الى الابد مركبات الله ربوات الوف مكررت الرب فيها سينا في القدس صعدت الى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس وايضا المتمردين للسكن ايها الرب الاله مبارك الرب يوما فيوما يحملنا اله خلاصنا الله لنا اله خلاص وعند الرب السيدي للموت مخارك ولكن الله يسحق رؤوس اعدائه الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه قال الرب من باشان ارجع ارجع من اعماق البحر لكي تصبغ رجلك بالدم السن كلابك من الاعداء نصيبهم رأوا طرقك يا الله طرق الهي ملكي في القدس من قدام المغنونة من وراء ضارب الاوتار في الوسط فتيات ضاربات الدفوف في الجماعات بارق الله الرب ايها الخارجون من عين اسرائيل هناك بن الصغير متصلتهم رؤساء يهوذة كلهم، رؤساء زبولون رؤساء نفتال قد امر الهك بعزك ايد يا الله هذا الذي فعلته لنا من هيكلك فوق أورشليم؟ لك تقدم ملوك هداي انتهر وحش القصب صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضط شتت الشعوب. الذين يصرون بالقتال يأتي شرفاء من مصر كوش تسرع بيديها إلى الله يا ممالك الأرض غنوا لله رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديم، هوذا يعطي صوته صوت قوة أعطوا عزا لله على اسرائيل جلاله وقوته في الغمام مخوف انت يا الله من مقادسك اله اسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب مبارك الله المزمور التاسع والستون لامام المغنين على السوسن لداود خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي غرقت في حمأة عميقة وليس مقر دخلت الى اعماق المياه والسيل غمرا تعبت من صراخ يبس حلقي كلت عيناي من انتظاري إلهي أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب اعتز مستهلكي أعدائي ظلما حينئذ رددت الذي لم أخطفه يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود لا يخجل بي ملتمسوك يا اله إسرائيل لأني من أجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي وابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا يتكلم في الجالسون في الباب واغاني شراب المسكر اما انا فلك صلاة يا رب في وقت رضا يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك نجني من الطين فلا أغرق نجني من مبغضية ومن أعماق المياه لا يغمرني سيل المياه ولا يبتل عن العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها استجب لي يا رب لان رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت الي ولا تحجب وجهك عن عبدك لان لي ضيقا استجب لي سريعا اقترب الى نفسي فكها بسبب اعدائي افدني انت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقي العار قد كسر قلبي فمرضت انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم اجد ويجعلون في طعامي علقمن وفي عطشي يسكونني خلا لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا لتظلم عيونهم عن البصر وقلق المتونهم دائما صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن لأن الذي ضربته أنت هم طردوه وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في بركة ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا أما أنا فمسكين وكئيب خلاصك يا الله فليرفعني أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالب الله لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر اسراه تسبحه السماوات والأرض البحار وكل ما يدب فيها لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها ونسل عبيده يملكونها ومحب اسمه يسكنون فيها المزمور السبعون لامام المغنين لداود للتذكير اللهم الى تنجية يا رب الى معونة اسرة ليخزى ويخجل طالب نفسي ليرتدى إلى خلف ويخجل المشتهون لي شر ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب اما انا فمسكين وفقير اللهم اسرع الي معيني ومنقذي انت يا رب لا تبطئ